كتب عليه انه من تولاه فانه ّ يضله ّ ويهديه الى عذاب السعير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 ونقر في ا ل أ ر ح ا م ما نشاء الى أ ج ل م س م ى ثم نخرجكم طفلا ثم ل ت ب ل و أ ش د ك م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 و م ن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب أ ل ي م و إ ذ بوانا لابراهيم مكان البيت أ ن لا تشرك بي شيئا وطه البيت للطائفين والقائمين والركع السجود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 وليعلم الذين اوتوا العلم أ ن ه الحق من ربك فيؤمنوا به ف ت خ ب ت له قلوبهم و إ ن الله لهادي الذين آ م ن و ا إ ل ى صراط مستقيم